يا حسين صبري على وقتي وميلاته من شأن عينك عسى ربي يخليها يا حسين قلبي تزايد فيه دقاته والنفس يا ابوك مات على بما فيها يا صبري على وقتي وميلاته بشان عينك عسى ربي خليها يا حسين قلبي تزايد فيه دقاته والنفس يا بوك ما تعلم ما فيها الصدر يا ابوك زادت فيه زفراته مثل البلالي شعاها حس راعيها والفكر مبطي وهو ما سجاته تقبل عليها الهموم تقول داعيها قع ومنتديه فهد خليها يا حسين قلبي في زايد فيه ما, ما فيها والدرب يا وانا على الدرب عيني من قديها القلب يشكي على عيني ما ناس والعين تبكي على قلبي بصافيها يكسر صبري على ودي يوم لاته من شان عينك يا ربي خليها يا حسن قلبي تزايد فيه دقاته والنفس يا ابوك ما تعلمت ما فيها أضحك أضحك وجامل وقلبي فيه حسراته من شأن ما يفرح الشام تبخى فيها بصبر وقال المثل في بير صفحاته الصبر محمود بو الها و تعليها صبري على وقتي وملاته مشان عينيك عسى ربي يخليها يا حسين قلبي تزايد فيه دقاته والنفس يا بوك ما تعلم مد ما فيها